ومناءة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضئزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبا ما أنزل الله بها من سلطان إن إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَيَّ ذَنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمعون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 هذا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَذِفَتِ الْآذِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفٌ أَفَمِن هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَآتَىٰ فاسجدوا لله واعبدوا